شبكة سما الإنشادية تقدم. من همومي سرى نومي جفا خدي الهوساده الا يجوز ليه الخوف ربك حافظ ابدا من همومي جفا خدي يجوز ليه الخوف ربك حافظ دنيا كيف عنها وذنب زاد في دنيا الزيف ابعرف كيف قلوب عنها صداده خطا وعنات وذنب زاد واصبح ظلمنا عاده. في دنيا ربك حافظ عباده آه نعود متى بنعود الى المعبود نغسل همنا نبذاده يا قلب نضاد. ما نحتاج سوى مصحف وسجاده متاب نعود الى المعبود ونغسل همنا بزاده يا قلب ضاج ما نحتاج سوى مصحف وسجاده من همومي سرى نومي يجفى خديها لوسادة ألا يا جوف ليه الخوف ربك حافظ عباده في دنيا الزيت أبعرف كيف قروض عنها صدادة متى بنعود إلى المعبود نغسلها همنا أبزادة